عندكم في طابة بس أح لما تنشت ملكاتكم بتعرفوا تغوصوا في هذه الكنوز وتطلع منها جواهر ولا أني تفيدوا بها أنفسكم وغيركم من البشرية. أنا دائما بقول يعني أح كنوز ال ال العلم في مشايخ طابة ما لقيت ما لجت مسوقين ومن بيع ناجحين لو لو كان أحسن التسويق ما كان في علم ثاني يزاحم. يعني خاصة في موضوع يعني في موضوع التصوف في موضوع التزكية تزكية النفس وبعدين التوحيد التوحيد اللي حسي كل كلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بزاك لا التوحيد بالذات لا إله إلا الله وأنا أحس عشان كده العشرين بيتي العشرين بيت, دي بيت دي طبعا زي ما قلت لكم يعني الحقيقة هي هي طبعا هذه القصيدة أولاً هي موجودة في كتاب الحكم حكم سيدي شحرمان طيب بن البشير اللي هو مسمى بالزهر الفريد في علم الوحدة والتوحيد وهو الشيخ رضي الله عنه أرضاه طبعا هذا العلم علم الكلام بيسموه علم الكلام اللي هو التوحيد ده علم العقائد علم الكلام شأنه شأن علوم الشريعة الإسلامية بيجا ما مذاهب وإلى الآن متابع مذاهب وبعدين وكانوا فعلا أصحاب يعني هذا العلم من أهل المذاهب كانوا صادقين ومخلصين في طلب الحق لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فحصلت حصل لبس دائما وتكون الأمن دائما معطيات العقل تشوبها تشوبها الشوائب ما بتخلي المؤشرات وقراءاتها واضحه وسليمه فعشان كده لما استخدموا العقل ده في هذا العلم زلت اقدامهم في متشابهات وسبحان الله ربنا ما فتح لهم يعني البصيره عشان يعرفوا الحق فنشات مذاهب مع هذا اللبس مع هذا الانحراف وسادت وإلى الآن لها أتباع ويمكن فيه اثنين يعني من لا لازل لها أتباع وفي هذه القصيدة اللي هي مكونة من عشرين بيت القطب الشيخ إبراهيم الدسوقي اللي هو أحد الاقطاب الأربعة في مصر وهو حتى في علم الظاهر ده علم الروايات وعلم الفكر الفكر والعقل والنقل ده تبوأ مشيخة الأزهر مع أنه هو توفي بتلقي تسعة وثلاثين سنة شوف في تسعة وثلاثين سنة يعني ظهل له من النبوغ ما أهله إلى أن يتولى مشيخة الأزهر فكان هو الشيخ الأكبر وفي نفس الوقت القطب من الأقطاب الأربع شعب القادر الجلان والرفاعي في بغداد وهو البدوي في مصر والليل أنا زرته في دسوق عنده مسجد مسمينه الحرم الابراهيمي ابراهيم ابراهيم اللي هو الشيخ ابراهيم الدسوقي ده شاف اخطر علم وهو علم العقائد ده ولخص يعني الاشكالات والمنزلقات اللي انزلقت فيها عقول كبار كبار العلماء نبه لها وحذر من الانزلاق ولخص يعني منهج الوصول إلى معرفة التوحيد على أصله في عشرين بيت وسيدي شاحمة الطيب رضي الله عنه وأرضاه في كتابه تحكم المسمى بالجوهر الفريد في علم الوحدة والتوحيد ومسمى أيضا بالنفس الرحمن في الانساني الإنساني شوف المشايخ ما شاء الله من شدة صلاحهم يختصروا خطى الإصلاح لغيره. وقال بس القراها الجر العشرين بيت يحفظه الله من درني التشبيه والتعطيل ب ب بس القراها عشان جاءت طوالي تقطع قلتك ايوه بس القراها قمت طوالي طلعتها برا وانا عندي بيت ولد البيت اسمه اسمه يقين ولو اسمه جيد قلت طالما هي بس قراها وتحفظ لي قلبهم من الانحراف في جانب العقيدة ده قلت لان جمعين في عشرين بيت. فنت حسا في المدارس بدوكم قصايد كثيرة تحفظوها مجان انا عندي إشريب بيت البيحفظ إلي كل بيت فيه ألفين ونصف خمسين ألف خمسين ألف قال <تصفيق> يا والله تكذب ساي تلون بكذب هاي تسمع كويس ما دي أمكم هاي ديال خمسينين كله هاي خمسين وخمسينين البيحفظ فيهم <تصفيق> تدي البيحفظ يجيني يسميه علي بعدك خمسين ومنهم الموت جت من جيبي نشطه طبعا شنو حيفظوها حيفظوها سريع مار خمسين ألف الدراهم المراهم تشفي كل إلا دي وقعت يا مريم وأنا مبسطة شديداً ما أنه ما دخلت له في شرح لأنه عقوله ما بتستوي طبعا <تصفيق> قلت خلاص لأنه الشيخ ذاته قال يعني ولا قدره وصحب التقريب والتسديد في شرحه على يا قتة التوحيد كتاب شرح واحد سمى شرح التقريب والتسديد قال كلاماً شعرا يجلو عن قلب قارئه عن قلب قارئه خلي بالك بس قارئه بس ولا حافظي حتى ولا فهم يجل عنقل قلب قارئه درنا التشبيه والتعطيل والتشبيه والتعطيل فيهن الليل الليل, الليل الليل دي الذي فيهم مزاهب بالملايين تبعه بالملايين شوف شوف هالهالكين كيف كثيرين رحمنا الله وإياهم وسعفنا وإياهم واتخن في رحمتي وإياهم قال يجل عن قلب قارئه درنا التشبيه والتعطيل والشعر للقطب العارف بالله تعالى الشيخ الرحيم الدسوقي قدس الله سره العزيز وطبعا ما تستغرب لأنه جمع جمع الاثنين شريعة وحقيقة وفالذلك أخطر علم من علوم الشراء إسلامية فأولي في عشرين بيت ونبه إلى المزالق اللي انزلقت فيها رجال رجال كالجبال مش ساكد فقال يا أيها المدعي لله يا فانا وقد تفوهت بالتوحيد إعلانا ظننت جهلا بأن الله تدركه بثاقب الفكر أو تدريه إقانا وتطلب الحق بالعقل الضعيف فهل أدركت ويحك تحقيقا وتبيانا هل العقول أحطته بديهتها أو هل أقامت له لو له برهانا أو العلوم وما سطرنا من كتب هل كنا إلا عن التحقيق عميانا الله أعظم شأنا أن يحيط به علم وعقل ورأي جل سلطانه يعني لا نقل لا فكر ولا أثر دي برا وما في شيء ثاني. آه. الناس اللي قصدوا التوحيد وعلوم وحقائق عن طريق الاثنين دين وقعوا في مزلاقين. أهل الفكر والعقل وقعوا في شنو؟ في في في في في في حاجة اسمها التعطيل. مصيبة اسمها التعطيل. عشان كده قال اياك قال قال بك قال أو ذابك العقل ده الأصحاب لا أو ذابك العقل إن عقلته عادمًا. وخانك النقل الـ الـ الـ الـ الـ النقل والأثر وخانك, وخانك النقل إن صورت جسمان يعني هنا تعطيل وهنا تشبيه إياك إياك والتعطيل في صفة واحذر فكن عابدا بالوصف أو ثانا وإن سمعت حدث الصفات فقل آمنت بالله تصديقا وإيمانا ورد علم خفاياها لعلمه فإن تأولت قد أولت مفتانا إن قيل كيف السوا قل كيف شاء ولا تصغي إلى كيف تصبح ثم ندمانا او قيل أين فقل ان اتجهت تجد مولاك ما غاب لحظات ولا بانا شوف ما غاب ولا بانا الغلوثية جهت ما, ما غاب معنى بانا قال لا ما غاب ولا بانا وهو الذي فوق كل الفوق رتبته وحيث كنت وجدت الله ديانا من ظن جهلا بأن العرش يحمله قد افترى و افترى ظلما و عدوانا العرش والفرش والكرسي صنعته وقد برهن إحكاما وإتقانا العرش حيران فيما عز مطلبه ولم يزل في طلاب الحق والهنى والخلق كل الخلق الفات الجائين والقاعدين في العلم يعني في طلب العلم بالله تاهوا في تطلبه ها هو يسوي شنو ويلقوا وين قالوا العلم في الاسم لا ينفك حرمانا دي طبعا اشرح لكم شيئ شرح مختصر يعني معناها طريق النقل وطريق العقل بعد ما تاخذ منه مواد الاجتهاد وتفهم من الشريعه المراد لانه طبعا ده واجب عيني بعد ذاك للمعرفة الاتى اشواق الروح تهفو اليها ده ما بابه باب الاسم الاسم شنو لا اله الا الله قم بالليل وامسك لا اله الا الله طبعا بشيخ لانه هجاته ما لا لو مسكتها بري شيخ مم. اه شيخ ما قاعد بالمرصاد انت ما لقيت المفتاح ما يخليك تفتح اا بي بي بي لك اشكالات عشان كده عن طريق خبير ويديك العدد وهو بيفحص ببصيرته بملكاته الخاصه دي بيعرف انت المفتاح ما هي يا جماعه معرفه الله دي يا جماعه بالمناسبه الله دي هي أصلها على على, على قد أيجول على قدره أيجول على قدره يعني معرفة الله دي هي ما حاجة واحدة كل الناس يشتركوا في شنو في معرفته وخلاص كلهن لا لا لا كل واحد على قدره على حسب ما عونه. عشان كده أشاروا إليها قالوا على قدرك على قدرك الصهباء وهم طبعا بتاع الرموز قال على قدرك الصهباء تعطيك نشوة ولست على قدر السلافي تصاب ولو انها تعطيك يوما بقدرها لضاقت بك الأكوان وهي رحابه وتقول أنا الله <تصفيق> هذه <هاي> مشكلة <تصفيق> فالمسألة على قدرك هل تعرف بتعرف كيف الجمل ما بيعرف رقبته لازم زول خبير عنده ملكات انت فيك لكن ما منشيطة بين ملكاته دي يعرف يعني هو طبيب فبيب هذا دكتور هاجودا ما أي جلاب بيوزي إنه أول حاجة حتعرف جرعة وكم وطول وما بعرف عمره ما بدوه ما بيسووا نفس هانفس الحكاية بيديك عدد وأوكياته من لا إله إلا الله طبعاً ده المفتاح وتمسكوا بالله وتمسك لا إله إلا الله إن كنت من أهل السك لا إله إلا الله مية على رأس كل مية وإن كنت من أهل الجرد على كل على رأس كل ألف تقول دعاؤه والدعاء الذي سيسحى طيب الله اللهم اني اسالوك يا من انت الله الملك الحق الظاهر والمبين القادر المقدر القوي المتين الذي سميت نفسك بنسكه الله لا اله الا هو الحي القيوم ان ترفع عن قلبي حجاب الوهم والخيال حتى يشهد قلبي جلالك وجمالك وكمالك في كل حال وانك انت الله الواحد الفعال في كل ذره بلا شك ولا اشكال فعلم انه ولا يخرجك من شهود الوهم والخيال لتعرف الله ذي الجلال الا كثرت ذكر الله بالصفق والابتهال <تصفيق> قال والخلق في العلم يعني تاه في تطلب والعلم في الاسم لا ينفك حرمان شو ساعه زي ما قلت هي <تصفيق> وجدت لك دي روحا وجسدا بالمناسبة روحا وجسدا روحا وجسدا والروح طول ما هي في الجثه دي ما بتفي ما حقها كامل الا بعد ما تطلع عشان كده معرفه الله تبدا بعد الموت حظك من معرفه الله يكون قاعد لغايه ما روحك تطلع حتى بعد داك لك حقك لانه الجثه ما بت ما بتستطيع عشان كده لمن يموت العارف أو اللي سعى في طلب معرفة الله سعى صادق يادوبه يادوبه يادوه يادوبه, يادوبه نفعه سمره ببدأ كان له كان لغيره <تصفيق> <تصفيق> يادوبه قال ويوم أموت مسلما ذاك يوم عيدي للشغل <تصفيق> دما يا أحب غائب ينتظر مرحبه إنها كيس الليل قال والخلق في العلم تاه في تطلبه والعلم في الاسم لا ينفك حرمان والاسم دل بسر في غوامضه على المسمى وصار الاسم عنوانا وعين ذاك المسمى ليس يدركه شيء ولوح وإنس لا ولا جان عشان كده لا يعلم الله ذاتا يعني إلا الله فاتئد والدين دينان توحيد وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها ولا عجز عن درك الإدراك ايي هذا اعتقادي وان قصرت في عملي فاسال الله توفيقا ورفعا ونجي نشرحه شرح مفصل إذا, إذا رغبت في ذلك وإذا مد الله في الايام كان كيف قدر نهر هاي قال لي لازم للسهر, للسهر. أي حسن المنبور قوم بالليل ملابس نور. <تصفيق> الناس زي اللي خصواه في في. آه. في القصيدة. بصاي ذا يوضح هذي. صحيح هذي. ها؟ الليل الليل شبل علي. فالليل ما بتدور. فالليل والذكر. دي خلاصة الكلام ده. اه؟, آه؟ انك تساهر وتذكر. الله سبحانه وتعالى بجلد وحضور. ويدلك شيخ من من من درجات ده. المشكلة شيخ أحمد ما الليل ده مالو غالب الناس ضد الصغير السؤال <تصفيق> <تصفيق> السناز عرفت لكن ليه ما بسوه العرفه <تصفيق> ما هو الماء <تصفيق> اي والله, والله ما هي دي ما هو المانع الناس دي كلها عرفت انه الليل ده انساهرت وذاكرتها بيتصب الحامني الحامي ما هي ما هي ما هي الموانع نحن شوف الموانع ما هي اربعه اسمع الموانع هي اربعه ايوه وبعدين الاربعه ديل هنا اعداء وكل عدو عنده مضاد عنده مضاد كل كل عدو عنده مضاد بيستخدم عليه شنو على عدوه في طريقه انا انفك من الالتهابات بسرع بسرعه يعني <تصفيق> <تصفيق> تكون في مناع جوا لكن المضادات الحيويه بتشينه بتختصر الوقت عشان شنو عشان انت تهزم هذا هذا الفيروس اللي سبب لك التهاب مشاكل زي دي والاعداء الاربعه هي النفس والدنيا وابليس والهوى بطاعتهم عن طاعه الله ازعجوا هي النفس في النفس والدنيا ويليس هو الهوى. طيب النفس دي النفس دي, دي عدو. المضاد بتاعه مضاضها الليل ده الليل. هلا بقى. في النفس والدنيا والدنيا عدو ومضاضها العزلة. ما تختلط كثير بأهل الدنيا عشان ما يزوروك. ما أنت عندك أصلا قابلية. القابلين لحب الدنيا الله ذكره في سورة علي عمران قال زينة للناس زينة حتى ب... ذات التعبير جاء بالب... بالب... للمجهول ما... ما فعل مبني للمجهول ما مبني المعلوم زينا. والعلم قالوا زينة معنا زين الشيطان وب وبعدين عارفين قالوا الشيطان لا تسلطوا منه ما صلت خالودا وعشان كده سيدنا عمر رضي من أنصار أن التزين ده من الله عز وجل وهو لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون قال اللهم لا صبر على ما زينت لنا إلا بك مرجع المسألة كلها ليه فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد اللي فعلاً صادقين في طلبهم للبديل للمضادة والمتهاونين عصايا نايمة عصاية قايمة ومستهبلين ذلك كمان هو ما بتخفى عليه وخافيه وشنو بيديون اللي بيسحبوه بحسب ما هو مطلع على سرائرهم والإنسان أسره قالوا النبي أسره قال والذي نصف بيده ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرًا فخير أو شرًا فشر من يطلب المولى بقلب مخلص يجد الذي من قربه قدران. فانت اذا ما هزمت النفس ما بتكرت تقوم الليل والنفس ما أدرك من السل العدو واللدود مشكلة كبيرة وتجي يعني الدنيا زي ما قلتها العزلة والعزلة إذا لم تتمكن من العزلة الحسية تضرب الجبال والبحار جميعا من الزمان عزلة شعورية عزلة شعورية شنو أنت تكون قاعد وصل الناس في شغلك في مكتبك الناس شغالين بالكرة وبالسياسة وبمين ومين ومين وسوريا حصل فيها شنو ترى انت تمسك لأئله الله والاستغفار والصلاة على الرسول واهتم بشغلك اللي بيدوك عليه دراهمك مجد وعزلة شعورية يا يا يا, يا أحمد كيف ايه بلاي بلاي بلاي حصل كده ايو ايو ايو انا بروحك انت ما معهون عزلة شعورية كده انت بتخلص من أسر الدنيا هي النفس والدنيا والإبليس والإبليس ذا دوائه الصوم إن قال الشيطان يجذف الإنسان لمجرد الدم فضيق مجاريه بالصوم، يهو نحن ذاتهم عاشينا عليه شهر الصوم عشان كده الشياطين في في رمضان مكبلين ما عندهم طريقة والصوم ده ذاتهم ما بيئة صالحة هي النفس والدنيا وإبليس والهوى الهوى ده هوية كبيرة والهوى ده أمسك اللسان لسانك ده حصانك ده ده جبت البلد أمسكه أقدر عليه إذا قدرت على لسانك بتهزيم هواك ما خلاص مجي أربع لأربع أصاب وثاني الشيخ كيف ومعمر الدين الفاتح سيفك اقول لي 4 ل 4 انا ما تدري فنهه والسينه والكوره والبتاع ما تهوى الأنفس هي تتبع الاظن وما تهوى الأنفس كل الحياة النفس الإنسان ما بيجد فيها أو النفس اللهم اهدنا في من هديت وعلم بعدين تعرف يا يزيد الشيخ حضرتني حضرتني قصة قصه اخيرا نختم ان نختم الكلام بقصة بمراسفة الهواء الآن كنت شايفكم وقفتم في الهواء كده شوية <تصفيق> الامام الجنيد هو وهو سيد الطائفة قاعد في بيتهم وهو طبعا هو من هو معروف يعني طبعا غني يعني تعلم مش ده. قاعد <تصفيق> في بيتهم لقى روح القعاد غالي وفي بيتهم أزاي دكتور هبيضة قاعد هنا ده مائر غالبتوا قاعدوا كله كله حولوا الأقوة قام مرق. فت فت فت ماشي في خطوات ويلاء أنج في مقبرة مقبرة ليجا واحد من عليه شنو عليه يفترض أنه ما يعرف أزور ال ال هو قاعد من له أبا القاسم. قال جاي جاي قال لي أبا القاسم قال له قال له نعم قال له متى يكون داء النفس دواءها طماطمان دام جاهز دي, دي إمامه لطيف طبعا قال لا إذا خالفت هواها صار داؤها دواءها هو تاني خلل بنرد بيتكلم مع نفسه ألم أقول لك ذلك وقلت الا ان تسمعيه من الجنيد ها هو الجنيد وقال نفسي كلامي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شوف الزول ده متى يصير داء النفس دواءه <تصفيق> قال اذا خالفت هواها صار داؤها دواءه فلا يتحقق السائر من القاعد وطريقنا ما سير وفي واحدين قاعدين مم. لا يتحقق السائر من القاعد إلا بمخالفة الهوى وترك العوائد ومن العوائد النوم وما تنوم جوم سبحانك <تصفيق> الله, هم <أصلي> <تصفيق> الله هم اللهم اذن الله اللهم اذن اللهم اذن على اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله الله اللهم سيرنا الرسول صالحين والعارفين يا رب العالمين واف كل سائل سوء والله العظيم رجيت ان شاء الله ربنا يحفظه ويجيبات من علماء باركين وكون دكتور حجن دكتور حجن معنا في بيت وحوال هذا الدار شاء الله من البلد كل اخوانا بيرقبون فريق الهنا والهنا w gabino, Rabb nafalu wásy, wkarom, wulniarid, Allahu